الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا رسول الله ن ص ي ح ة لوجه الله لعموم ا ل أ ز و ا ج ب أ د ا ء الحقوق ا ل م ع ن و ي ة للنساء أ ي الواجبات على ا ل أ ز و ا ج يعني حق م ع ن و ي ل ل م ر أ ة يعني واجب على الزوج يضبط هذه الحقوق قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن د ر ج ة أ ي للنساء من الحقوق ما للرجال و م زلنا طبعا مع ا ل م ر أ ة في ضعفها حقها في الفراش حق ا ل م ر أ ة في الفراش لا بد من أ د ا ئ ه قال تعالى أ ح ل لكم ل ي ل ة الصيام الرفث إ ل ى نسائكم هن لباس لكم و أ ن ت م لباس لهن هن سكن لكم و أ ن ت م سكن لهن هن لحاف لكم و أ ن ت م لحاف لهن وخاصه أ ن الرجل ا ل م ر أ ة كل منهما يخالط ا ل آ خ ر ويماسه ويضايعه هن لباس لكم و أ ن ت م لباس لهن يبقى هذا الحق مهم جدا حق الفراش مقدم على كل الحقوق في نظري والله تعالى أ ع ل ى و أ ع ل م الرسول صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك و أ و ص ى به عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت ا م ر أ ة ر ف ا ع ا ل ق ر ز ي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ج ل س وعنده ابو بكر فقالت يا رسول الله اني كنت تحت ر ف ا ع فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن ا بن الزبير وانه والله ما معه يا رسول الله الا مثل هذه الهدبه و آ خ ذ ت هدبه من جلبابها فسمع خالد ا بن سعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له قالت اي ع ا ئ ش ة فقال خالد يا أ ب ا بكر أ ل ا تنهى هذه عما ت ج ه ر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم يعني تبسم باللي بيحصل فقال لها رسول الله ولعلك تريدين أ ن ترجعي الى ر ف ا ع ة لا حتى يذوق عسيلتك و ت ذ و ق عسيلته الحديث متفق عليه إ ذ ن هذا حق س ا ب ت بالكتاب و ا ل س ن ة نساؤكم حرث لكم احل لكم ل ي ل ة الصيام الرفث الى نسائكم بل إ ن هذا الحق هو أ ع ظ م الحقوق ويجب أ د ا ؤ ه ا ووضع ا ل إ س ل ا م لهذا الحق في ا ل ف ل ا ش الحدود و ا ل أ د ا ب ا ل م ل ز م ة للزوج وهي يجب على الزوج أ ن يستحضر كل هذا أ ن ا ل م ع ا ش ر ة والجماع من أ ب و ا ب الحسنات أ ن أ ب و ا ب الحسنات أ ي و ا من أ ب و ا ب يحصل فيها العبد الحسنات كل المسلمين عرفوا الحديث لو سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه وفي بضع أ ح د ك م صدق كل سمع هذا الحديث يبقى ينعقد ب ي هذا ينعقد هذا في النفس إ ن ده باب من أ ب و ا ب الحسنات وطبعا لما تعجب ا ل ص ح ا ب ة قالوا يا رسول الله ي أ ت ي أ ح د ن ا شهوته ويكون له فيها أ ج ر قال ا ر أ ي ت م لو وضعها في الحرام أ ك ا ن عليه فيها وزر فكذلك إ ذ ا وضعها في الحلال كان له ا ل أ ج ر يا الله المباحات و ا ل أ م و ر ا ل ع ا د ي ة إ ذ ا ارتبطت ب ن ي ة صارت ع ب ا د ة إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات من ضوابط هذا الحق الثابت للزوج على الزوج ذكر الله على الجماع لتبريكه ليكون مباركا ليكون مباركا ل أ ن ه أ ن ت كده خلاص بتلتمس أ ج ر في هذا ا ل أ م ر عن ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان أ ح د ك م إ ذ ا أ ر ا د أ ن ي أ ت ي أ ه ل ه فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ف إ ن ه إ ن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أ ب د ا متفق عليه تنقيه هذا ا ل أ م ر من المخالفات ا ل ش ر ع ي ة ل أ ن ه من أ ب و ا ب الحسنات إ ن تريد د حسنات فلا بد أ ن ينقى يناقى فلا يكون الجماع في الدبر هذا من أقزر اقذر ل ل أ أ ع م من ا ا ل أ ع م ا ل نساؤكم حرث و ا لكم ف أ ت و ا حرثكم أ ن شئتم وقدموا ل أ ن ف س ك م واتقوا الله واعلموا انكم ملقوه وبشر المؤمنين جاء عمر إ ل ى رسول الله فقال يا رسول الله هلكت قال وما أ ه ل ك ك قال حولت رحلي ا ل ل ي ل ة فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قال ف أ و ح ى إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى نساؤكم حرث لكم ف أ ت و ا حرثكم أ ن شئتم ان شئتم في الوضع و ا ل ه ي ئ ة أ م ا في الموضع فالموضع هو موضع الحرص فقط ت ذ ب ر و ا عباد الله وافهموا واعلموا أ ن من خالف في هذا والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو سيعاقبه الله في الدنيا قبل ا ل آ خ ر ة و أ ن ا أ ع ر ف حالات ساء حالها بسبب ارتكاب هذه ا ل م خ ا ل ف ة والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من اتى امراه في دبرها ملعون هكذا بدون أي مواراه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستحي من الحق يقول الحق ولو كان مرا وفي ع د ي ث اخر عن خزيمه بن س ا ب ت يقول صلى الله عليه وسلم إ ن الله لا يستحي من الحق ثلاث مرات إ ن الله لا يستحي من الحق لا ت أ ت ا ل ن س ا ء في أ د ب ا ر ه ن ثلاث مرات لا ت أ ت ا ل ن س ا ء في أ د ب ا ر ه ن لا ت أ ت ا ل ن س ا ء في أ د ب ا ر ه ن وهذا ظلم ا ل ز و ج للزوجه نفسه لحرمنا من حقها من الزريه زوجه ل ل ز ر ي ة فمن أ ي ن ت أ ت ا ل ز ر ي ة وكذلك أيضا من المخالفات في الفراش نخلي بالنا من هذا نصيحه ة م مهمه ة للأزواج الجميع حال الحيض والنفاس أمر مفروغ محرم م ن أخوانا خ بدون ا ا د س ت أي أمر الحيض وسائل وبدون لف وضوران حال الحيض والنفاس حال لف محرم محرم إ ا إهانة ن ة تعدي ل ح د د و ا ل ل ولن تثلت لن تثلت ه يعني من ا ل ع ق و ب ة ا ل قال تعالى ويسألونك المحيض ر ب أبدا ا ن عن ي ة قل هو أ ذ ن فاعتزلوا النساء في ا ل م ح ي ط ولا تقربوهن حتى ي ط ه ر ف إ ذ ا تطهرن ف أ ت و ه ن من حيث أ م ر ك م الله برضو زي ا ل ا ي ة ا ل ت ا ن ي ة ف أ ت و حرثكم أ ن شئتم من حيث أ م ر ك م الله في أ م ر تحديد للموضع وتحديد للزمان الزمان هنا اللي هو زمان ا ل ح ي ط و ي س أ ل و ن ك عن ا ل م ح ي ط و ي س أ ل و ن ك عن ا ل م ح ي ط من ضوابطه أ ي ض ا عدم ا ل إ س ر ا ف كل ش ي هذا ا ل إ ص ر ا ف في ا ل ع ب ا د ة ممنوع أ ص ل ا يعني ا ل إ ص ر ا ف في ا ل ع ب ا د ة ممنوع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قصته م ش ه و ر ة ومعروفه هيصرفوا في ا ل ع ب ا د ة يعني واحد يصله طول الليل إ ص ر ا ف في العباده طب ومين اللي هيعمر ا ل أ ر ض بالنهار مين هيشتغل ب ا ل ن ف ي ش إ ص ر ا ف في ا ل ع ب ا د ة يعني ه ي ت ر ك الزواج عشان يتفرغ ل ل ع ب ا د ة إ ص ر ا ف هيصوم الدهر و ص ي ا م من ا ل ع ب ا د ة برضه اصراف ممنوع يبقى ا ل ف ر ا ش يجب ب ق ى فيه إصراف فيه لا لا ان ب ي آدم خ ذ و ا ز ي ن ت ك م عند ك ل م س ج د و ك ل و ا واشربوا ولا تسرفوا إ ن ه ل ا يحب ا ل م س ر ف ي ن من ض و ا ب ط هذا ا ل أ م ر الفراش وهذا يأخذ الحق ألا حق ز و ج حقه و ل ا ي ه ت م ب ا ل ز و ج ة أخذت أم لم تأخذ خلاص لم ن م ا هذا و وخلاص وانتهى الموضوع بقى ه خطأ ه ذ ا ظ ل م هذا ظلم, هذا ظلم الايه خلي ا ل آ ي ة دي دائما قدامك ولهن مثل الذي عليه انت ت ت ع ا م ل مع كائن كائن له أ ح ا س ي س وله مشاعر وله, وله وله وله مثلك تماما ولهن مثل الذي عليهن فهذا الحق لابد أ ن توفيه حقه من ضوابط هذا ا ل أ م ر واللي بيزيد ا ل ق و ة والنشاط فيه ليس ا ل ب ر ش ا م ة وليس الحاجات دي انما الاستغفار تقوى الله تقوى الله م ه م ة جدا جدا تزيد الرجل نشاطا وتزيد الرجل ق و ة وتحفظ عليه يعني متعته تقوى الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعه ا ل و ا ح د ة من الليل والنهار وهن احدى عشره قيل ل أ ن س أ و كان يطيقه قال كنا نتحدث أ ن ه أ ع ط ي ق و ة ثلاثين اي ثلاثين رجل وطبعا في التقوى الرسول صلى الله عليه وسلم أ ت ك خلق الله أ ص ل ا يبقى التقوى تعيد ك س ر ت الاستغفار ك س ر ت الاستغفار يا قوم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إ ل ي ه يرسل السماء عليكم م د ر ا ر ة ويزدكم ق و ة إ ل ى قوتكم ولا تتولوا مجرمين استغفروا ربكم إ ن ه كان غفارا يرسل السماء عليكم م د ر ا ر ة ويمددكم ب أ م و ا ل وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أ ن ه ا ر ن ص ي ح ة م ه م ة برضو في ا ل م س أ ل ة دي الوضوء بين الجماعه ي أ و الغسل لو في غسل يكون أ و ل ى و أ ح س ن إ ن ما كان جيب أ فوضو ع ن ابي رفع ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم على نسائه يغتسل عند ه ذ ه وعند ه ذ ه قال قلت أ ي او رفع قال يا رسول الله أ ل ا ت ج ع ل ه غسلا و ح ي د ا قال هذا أ ز ك ى و أ ط ي ب و أ ط ه ر ك ل هذه نصايح ن ب و ي ة نصايح ن ب و ي ة ويقول إ ذ ا أ ت ى أ ح د ك م أ ه ل ه ثم أ ر ا د أ ن يعود فليتوضا ب ي ن ه م وضوءا يتوضأ بينهما وضوءا من ضوابط هذا الحق على الزوج تحريم نشر الاسرار هذه الأمور, الامور لا تنشر ولا تزاع ولا تصور ولا يتكلم عنها مع أ ي مخلوق أ ص ل ا ل ا ن دي أ م و ر يعني من أ خ ص الخصوصيات والرسول تكلم فيها يقول صلى الله عليه وسلم إ ن من أ ش ر الناس عند الله م ن ز ل ة يوم ا ل ق ي ا م ة أ ع و ذ بالله أ ش ر الناس م ن ز ل ة عند الله يوم ا ل ق ي ا م ة رجل يفضي إ ل ى م ر أ ت ه وتفضي إ ل ي ه ثم ينشر سرها تخيل ان الكلام ذا كان موجود في, في الصدر ا ل أ و ل والرسول حذر منه طبعا عن أ س م ا ء بنت يزيد أ ن ه ا كانت عند رسول الله والرجال والنساء قعود فقال أ ي الرسول عليه السلام لعل رجلا يقول ما يفعل ب أ ه ل ه ولعل ا م ر أ ة تخبر بما فعلت مع زوجها ف أ ر م القوم ارم القوم يعني سكتوا بلموا زي ما احنا بنقول ك د ه أ ر م القوم يعني معقول معقول الرسول ي ن و ا حاجات زي ك د ه معقول الرسول يتكلم في ا ل أ م و ر الخصه اوي دي ف أ ر م القوم فقلت م ن اللي قالت أ س م ا ء بنت يزيد الله أ ك ب ر الدين مفيهوش لعب الدين فيه حزم وحسم وبيان و ن ص ي ح ة ل أ ن ه من من جوامع الكلم الدين ا ل ن ص ي ح الدين ا ل ن ص ي ح فتقول أ س م ا ء فقلت إ ي والله يا رسول الله إ ن ه ن لايفعل و إ ن ه م لايفعلون يعني ع ا و ز ة تقول إ ي ه ع ا و ز ة تقول يعني شدد عليهم كمان يا رسول خوفهم كلهم كلام قال صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا يعني الكلام د ه بيحصل اه بيحصل ومن اللي بلغت أ س م ا ء بنتي ي ز ي د بناء على إ ي ه بناء على همس وكلام ب ت ق ا ل كلام ب ت ق ا ل لا فلا تفعلوا ليا رسول الله ف إ ن م ا ذلك مثل الشيطان لقي شيطان في طريق فغشيها والناس ينظرون خلاص طبعا الصحابه مستحيل الكلام د يبقى موجود أ ص ل ا فتخيل بقى يعني يعني طال ا ل أ م د وطالت ا ل م س ا ف ة بينه وبينه صلى الله عليه وسلم حدث ولا حرد ونعوذ بالله من الخزلان و ن س أ ل الله ا ل ع ف ة هذا الحق يا اخوانا مهم جدا مازال يتعلق به أ ي م س أ ل ت الفراش التقليل أ و الامتنع عن الجماع هذا طبعا أ م ر يعني ليس من مزاج الزوج لا مش مزاج الزوج يمتنع ولا يفرج نفسه ولا يروح ب ا ن لا يقول رب ا ل ع ز ة للذين يؤلون من نسائهم تربص أ ر ب ع ة أ ش ه ر أ ق ص ى مده يترك فيها زوجته ولا يجمعها ي ولا ي ع ش ر ه أ ر ب ع ة اشهر ف إ ن فاؤوا ف إ ن الله غفور رحيم و إ ن عزموا الطلاق ف إ ن الله سميع عليم مهم جدا نراعي هذا ا ل أ م ر وفي حقوق أ خ ر ى م ع ن و ي ة تابعونا ان شاء الله نتعرف عليها من باب ا ل ن ص ي ح ة للمسلمين والمسلمات أ ق و ل ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك على ا محمد